இனத்தபு அவநூக النُّوءَ انَّهُ وَاقِعٌ اُذُ مَا اسْتَغْنَى كُن بِقُوَّة وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِّن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْعَلَ نَارًا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَمْ تُبْصِرُوا بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا கூம கு أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذَلِكَ